المترجم للقديمات أحكى على تلك أول تعريف الذي هو المترجم الذي يكون معارضة فيه فيه فيه فيه قبل أن نعام التأملي وبعد أن نعام التأملي في حقوق الحديثة هي من سوريا دعنا التعريف الذي يعلنهم في الصوق تعريف الثاني نحن نعود في القديمات في المسألة المثل حكم اللي فيها المرضي ده اللي بيواجه اقوى برضو تحديات الصغرات تعريف ثاني يواجه اللي التخفيف ويكشف عن الجذور المرضي بتاعه تمك جزئيه من المرضيه ده واضح بينه على الكلام ده قلنا الكثير من الناس لم يجعله يعني في يجعل كل أعضاء الاستحسان من الاستحسان النص تدليل الضرورة تدليل الجماعة بعض العلماء اللي الاستحسان الاستحسان يجعل الاستحسان النص وكذلك لم الاستحسان اللي صناد وكذلك الاستحسان بس عنده الحلات دي نص, نص جماع أو ضرور، وما عنده الاستحسان إيه؟ عنده الاستحسان في البيئ، عنده الاستحسان في, في بعضهم بعضهم عنده الاستحسان في بعض أنواع البيئ، مش البقى بس، يكون اللي الاستحسان في الأغلب عنده. يعني اي حد تلاقي ضمن الاستحسان تلاقي ضمن الاستحسان بتاعه الاستحسان لسند القياس الخفي ومعظم اللي يقدموا بالاستحسان برضو الاستحسان بتاعه ممكن بسنة سند القياس ماشي تلاقي ايه تلاقي ان تكون كل اللي عندهم استحسان مذهب او يعني. عام اجمالي بيرجو اصدوره بالاستحسان اللي هو سند القياس الخفي او منه ايه اللي سند القياس كثير منهم برضو الاستحسان يسند المصطلح ويجعله طبعاً إيه مش بس أما الدقيق خمّر وردي به بس ممكن يخلفه اللي هو إيه اللي هو ده ماشي وبرضو المعروف برضو كثير يفضل الاستحسان وردي به اللي هو يسمع احنا إحنا ما نشيل الاستحسان يسنده كلاس صعب كتير في صعب الاستحسان يسنده كلاس ايه هو الاولي؟ اللي انت بيبقى فيه تعارض ما بين قياس ظاهر والمقصود بالظاهر هنا يهو البدن بدون امعان التأمن فهيه في تعارض ما بينه بين قياس تاني القياس ده خفي المقصود به بعد اتعامل ايه التأمن ماشي فيظهر القياس الخافي ده اللي بيجي بعد الانعام بعد الانعام والتامل فيه بص يظهر ان هو اقوى من القياس الايه من القياس البدئي الاول ماشي فبيقولوا ترجيح القياس الخفي على الظاهر في الاستحسان يروج حالا وليس المخالف يعني المساله بعض الساعات لك الاصطلاحات على الجهات الاصطلاحات بتجني على على فيظن فيظن يعني الكلمة ايه؟ الكاس الخفي يعني ايه؟ فازاي بخفي يركحوه وانا بالحرافة لا وانشان يظن بالخفي الخفي اللي هو ايه بالمعنى اللي احنا فاهمينه ده يظن بالخفي اللي هو بعد الامعان والتأمر ماشي؟ قال ابن همام الحنفي المصري لا ترجيح على الخفي لخفائه ولا الظاهر لظهوره بل يرجع في الترجيح إلى ما اقترن بهنا من المعاني فمتى قوي الخفي أخذنا به أرض الظاهر أخذنا إيه؟ به فلو القياس البده الأولي القياس البده الأولي ده هو ده القياس اللي يسمونه هنا في التعريف الظاهر لإلى أقوى من القياس الخفز بعد أن عام التأمل فيه ناخد بالهين ما ياخد بالقياس البده الأولي ده مش ولكن ده ما يمشي اسمه استأساة ماذا اسمه ايه؟ السحسن ده يبقى طبعا القياس العازم فلكن الاستحسان بيبقى حالته فيه بقى ايه قياس البداية الاولية لقىناه ابعث من القياس الخفي اللي المقصود فيه بعد المعام والتأف بعد المعام والمعام فده اللي يبقى استمستحسان يبقى ايه تاني كلام بيه قلب من الامام الحنفين المصريين لا ترجيح للخفي لخفاء ولا للظاهر الظهوري بل يرجع في الترجيح إلى مختارنا به من المعاني فماد القوي الخفي أخذنا به أو الظاهر أخذنا إذن قلنا المعنى الكلمة الظاهر والظاهر مش المعنى الدارج عن دم أصدره دي معنى اللي هو الأولي إيه, إيه, إيه, إيه, إيه, إيه القياس الأولي القياس اللي بعد اللي معان أو القياس اللي قبل إذا الظاهر طريقه أمود القياس الخفي لبعض اللي معانه بيه طيب الجالي والخفر اللي احنا عرفين ونفوض الجالي وقدم الخفر اه ده تعريف تاني بقى دعوة بتعريف فمثال مثال بقى للمثال جالي مسألة القياس الخفر ففي الكتاب عندنا كاتب مثاله الحكم بطهارة سطر سباع الطير المحرم الحدقة والصبع مع انا بحياسة الضارة تطبيق نجاسته كسطر صباعي بها مثل الدئ والقسد النمو يعني احنا عندنا الشرع ده اللي على مجاسد الصقر سباع المهالب ما سباع المهالب شربه من خوض مثلا او من دال وعند الايه كثير من العبادات الصقر بتاع سباع المهالب ايه نجس زي الزيت الاسد ما نجس لا لا ده ليه ايه يعني اه يعني باذن الله ماشي فالقياس الظاهر وده ببعض بعض قاس قاس سباع الطير اللي هو ليه مخالب سباعات المحرمه زي الصقر والنسر هذا قاسوا على ايه قاسوا على سباع الايه اهي ماشي وده يظهر يعني من النظر الاولي كده ان هو ناقص حاجه عشان هم ناس باع باء وناس باع طيب في هنا على درجه هاي الراش بقى ايه ممكن يكون من عباره ثانيه ماشي يعني لو افترضنا ان هي اللي بتجيب يعني. ماشي فا سباع الطير تشرب الماء بمناقيدها والمناقير لرطوبة فيها فلا تلوث الماء فهي كالدجاج السائب الذي ربما أكل النجاسة بمنقاره يعني هو بيأكل النجاسة بمنقاره ولكن إيه؟ ما بنحكمش عليه بليه فلا يحكم بنجاسة شئوله وإن كان قد يقعد بطراهة استعماله زي من المخالف الدجاج اللي سيب له حق الكلام ماشي فبذلك في سبب الخاسر الخفي ده جعلوا اللي كي فارق بين سباع الايه البهائم وسباع الطيب فايه فبعض رعنائهم والمحلفيه قالوا الـ الطيب ايه بتطاهر سباع الايه الطيب الله يسلمك ايه ليه زي الفراخ البيضاء لو انت سايبه بياكل من اي اكل عن يا كل والنجاسات في هذا <تصفيق> البلد شفتوا مواجهه قصص المطالب عقوبه الناس الصور لا احنا عندنا صقر سباع البهائم عندنا حكم نجاسته نفترض يعني ان احنا بالرأي من الادله الشرعيه ان نجس هل نقيس عليه سباع الطير لو نجس ولا منجس مخلص الظاهر يختاض القياس ليه عشان نام السلام جمع ما بينهم قرم عليكم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي من السباع في وقالوا ايه الحكمة إيه الظاهرة كده يعني اللي سباع البهائل حكم بحرمتها اللي هي فيها اشتراك هي وسباع الطائرة المعنى لهم سباع بيأكلوا الحيوانات يعني يأكلوا الحيوانات الميتة يعني هو بيموتها هو يأكلها في مصدد بدون يزرخ الطريقة شرعية يعني هو بيأكلها ببقية فهو حياته كلها في أكل الميتات يعني فقالوا هما يشتركوا مع بعض في نفس المعنى طالما الشرع حكم بالنجاسه بنجاسه سباع ده في خلاف العلماء فانا بيقولوا بنجاسه سباع الطير بره واضح انا بقول يعني ايه الدليل الحنفية هنا اللي هما استدلوا بخياس خفي جعلون يفرقون بين قئ سماع البهائم او سباع الطير قوي يقولوا في فرق فما نقدرش نحكم بالنجاسه الا الدليل. فطالما فيش دليل شرعي يبقى مش هنقدر نحكم بالنجاسه ماشي رئيس الخدمة هم قالوا سباع الطير عن لا الخفي اللي هم قالوا اللي سباع الطير مخالفة البهائم في العلة اللي بسببها حكم مش مش هم أخرى وهي هنا قالوا اللي العينه مش هو لا لا لا لا الجمهور على ان الدجاجة بتاكل من الناس لا من هو الموضوع ان لا لا لا احنا عارفين من الدجاج السائب عارفين كل حاجة من عارف كده هو انا وانا قاعد كده وانا بص في عيني قلت اوه خلاص خلاص هحط المايه في بس ده لانك كده على طول يعني اه ولكن لو لو بعديها فتره لو بعديها فتره البني شايف خلاص يعني بساده على هو اسعى الحاجه ان الاثنين ده تحت المعروف ان هو الجمهوريه على انه مش ينطر الى المشلل بس بعد عشان ما اكرر برضو ده الشيء ماشي هو الاصل في المسألة اللي هو خارج يعني قال القياس مع الفارق مع سبعة البهاء عايز يقول يعني اللي هو خاص بالدراسه خاص يعني صلاح البهاء أو مجرد إبطال, خيال... إبطال العلة بتاعها خياس سباعات مهامة و يعني كثير من الكتب ما بيجيبش سفة الديامة من هنا اللي ذكرها بس بسوما بيبطلوا العلة المشتركة بين ما تباينه استحسين سنبت مع التعريفة؟ مع التعريف يول التعريف العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في مضاء إيه؟ إيه بقى الوجه الماضي إيه؟ الوجه الماضي إه خلاف الوجه الوجه إيه أخوى فهو بيعدل في مسألة عن مثل ما حكم به من ضايرة الأصل الديب اللي اللي أزيده ولكن انت عددت به إلى خلاف الوجه إيه أخوى والتعريف الثاني الوجه هي يقتضي التخفيف وأكشف عن وجود حرج عند ألحقتك الجزء مضايرة في الحكم وده فأمن يقتضي التخفيف هو اللي السباعة الطائرة يعني إيه؟ بالله بس اكتر كده هو ما فيهاش قلنا في قلنا ان ده ازاي بس هو في الاصل السباحه الطير زي والمزائر سباعة البهائم سباعة طيب بدليل الرسول صلى الله عليه وسلم حرم أكل ده وأكل ده ولكن احنا استسنينا مسألة النجاسة لدليل أب وهو قياس الخفي الخياس الخفي ده محمود بيقول اللي هو قياسها على الدجان السائل ماشي يا محمود كلامك مش مش مش غلط بس ممكن يبقى القياس الخفي ده اللي هو ابطال قياس الظهر تنفع ده. يعني بيدخل في القياس اللي لان احنا نوجد علّة مختلفة عن العلّة الاصلية او نطل العلّة اللي, هي اللي بيها بنقص قياس ذات فتدفع كده وتدفع كده. يعني لو افترضنا مثلا الواحد موافقش على قياس على الدجاج السائب تلق في خلال ما بين الدجاج السائب والصداع اللي بيهن طيب افهم فهو برضو ممكن ياخد بالاستحسان ويقول اللي لا تقاص على سباع البهائم عشان هو في فرق ما بين يعني العلة مختلفة والعلة اللي هي السبب في نجاسة سباع البهائم فانا ما عنديش دليل بمناجز سباع الطائر فبالتالي سباع الطائرة مش مونس عشان لابد منها حتى او ننجزها لابد من دليل حتى احكم بنجاساتها يعني لابد من دليل فهم؟ طيب من الأمثلة برضو على مسألة الاستحساني الزهنة بالقياس الخفي وقف الأراضي الزراعية فقالوا دلوقتي وقف الأراضي الزراعية دي في شبه بالبيع وفي شبه بالإيه؟ بالإيشار شبه بالبيع بكل من هما يخرج العين من ملك صاحبها يعني انا الملاطف من الارض الزراعية انا هي مكت ملكي خرجت من ملكي بقت ملك ايه حد تاني اما الاجارة مش كده الاجارة بيظل في ايه ملكها معايا ماشي طيب وديها شبه من ايه بالاجارة ال اللي فيها معنى ملك الانتفاع بالعين اللي انا انو بوقف الارض الزراعية دي يعني انا بجعل ايه الناس اللي اللي فعلانهم الارض ينتفعوا بيها ينتفعوا ايه بيها طيب فقالوا ايه <تصفيق> القياس الظاهر اللي هي بيع فقاله كله من هنا يخرج العين من ملك صاحبه بداخل الظهر ومقتضى هذا ان يدخل حق الشرم والطريق والمثيل في الوقف إلا احنا نقص الوقف يعني مقتضى لاسه على البيع ان احنا لا نقفش حقه ايه اناتي انا اقفت الايه الارض الزراعية دي فحيبى الارض بس ما هناش دعوا بالمية ولا دعوا بالطريق اللي يبط على المية ويبط على الارض ولا بيديها دعوة بالإيه, بالإيه بالسير اللي ينازم إلا لو الوقف قال لي ده داخل أما شبهه بالإجارة فايه فالوقف والإجارة فيهم معنى اللي هما ملك الانتفاع بالعين اللي هي الأرض الزراعية دي أنا عايزاً أنا وقفتها عليهم فبالتالي هندفع بالعين هندفع بيها يعني اللي انتفاعي بيها اللي انتفاع بحق الشرب وبالطريق وبالنسيط فبعض الرئمان قصها على البيع فإيه فقال اللي ايه اللي بالتاني اللي فوقف عليهم ده ما ينتفعوش الشرب ولا بالإيه بالطريق ولا بالنسيط إلا أن ينص الوقت فجي الحنفية قالوا لا ده فيها شبه في الحالة دي يعني في دي الأرض الزراعية لها شبه بالإجارة أكثر لأنها الأصل من الوقف في الأرض الزراعية وحق الانتفاع وإلا لزمتها تضعيف جديد مشي فبالتأكيد لا هو مجرد لا يقفها مش محتاجين نص منه اللي هو إيه اللي هو الحاجات دي للأهل الناس الموقف عليها هو خلاص بقى بتابع كده ايه فهو المعنى. فده يعني زي إيه؟ وده بقى إذا هو استحسان سند القياس الخفي هو اللي ممكن يبقى تعريف الأولى التاعب اللي موجود في الكتاب هو بقى القوي. اللي هو الده يكون معارضاً لقياس الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل إنعام التأمل فيه وبعد إنعام التأمل في حكم الحديثة وعش بيان الأصول يبقى أن الدهي في أعرضه التعريف ده أقرب للايه؟ لتعريف القياس الإيه؟ اللي هو الاستحسان السند القياس الخفي من التعريف اللي سنده الاستحسان سند النص او استحسان سند الجماعه او استحسان سند القرء يعني قصدي طيب ايه بقى استحسان سند الايه اه برضه من استحسان سند التاسر الخفي عدم ضمان الدائن ما رهنه عنده بعد ابرائه يعني بعد ما ذمة لمه المدين عن الدائن يعني انا دلوقتي محمود مثلا مديون ليحيا بس تعمل بفلوس في يحيا قال له هكذا رهن فداله رهن هاشي والرهن ده اقل من الدين الرهن ده ايه اقل من الدين فجي يحيا الرهن ده كلف عنده. فلما تلف عنده قال المحمود انا أبرأتك من الدين الأبرأتك من إيه من الدين ففي القياس الظاهر ال إيه اللي يح يضم عشان الراهن ده مفروض عم ده قال انا أبرأته من الدين خلاص يبقى الراهن ده المفروض ايه المفروض يرجع لإيه صاحب الراهن ولكن في القياس الخفي قالوا لا يضي ماشي في القيس الخفي ايه على حاله فسخ الرهن لعدم سداد الايه المدين يعني احنا دلوقتي لو هو ما سددش انا بعمل ايه خلاص بفسخ الرهن بأ بأ بأ بأخذ الرهن واتصرف فيه وهو بقى ايه مخددش صح فخصوه على دين اما في القلاس الظاهر خصوه بحالة استفاء الدين يعني لو هو استوفى دينه خلاص فبالتين لازم يرجع الرهن فالاقرب في هذه الحالة اللي احنا هنشبهها بحالة استفاء الدين يعني هو ابراءه ده عامل زي اكينه استوفاء ولا هنشبهه بحالة فسخ الرهن قالوا تشبهه بحالة فسخ الرهن اولا فبالتالي ايه لا ده ده ضمان الدائن ما رهن عنده بعد إبرائه يعني بعد تنازلي بعد إبرائه مما بعد المدين عن الدين الدائن اللي هو إيه اللي هو صاحب الفلوس المدينة اللي هو المديون قدام بيقول <تصفيق> المصادر بعضهم قال مفيش ايه؟ قالوا <تصفيق> المنصره بس حتى لو افترضنا فرط على الحرفين. قال لك حتى لو فرط هو راح فسخ يعني هو راح أضرأ عشان كده فإيه في الحالة دي بقى ما نجيش نقول له لا شمان؟ فديه لو, لو بصنا بقى هتلاقيه موافق بالتعريف الدليل الذي يكون معرض من الظاهر الذي تسبق عليه لا أهم قبل أن نعمل تأمل فيه وبعد أن نعمل تأمل في حكم الحديثة والشباعية في الأصول يظهر ان الدليل اللي عبادها فابقاها في الحاجة. مجب. طيب. تاني بقى خامس استحسان. اللي هو استحسان معلش اللي ما جاش المراتين اللي فاتوا ممكن لهم استطاع صعب الدرسة شوية. فمعلش المرات دي بس يعني ان شاء الله في التانية دي بس. خامس حاجة استحسان سند المصلحة. استحسان سند ليه؟ المصلحة. العلماء متفقون على رعاية المصلحة في احكام الشريحة. ولكن هل المصلح تخرج جزئية مال عن حكم القياس الظاهر أو هل المصلح تخرج جزئية مال عن القاعدة عن حكم القاعدة الكلية؟ دي يجي فالخلاف، دي يجي في فمسألة الاستحسان الذي سعره بإيه؟ المصلحة المصلحة يمكننا على حكم القياس الظاهب موجود أو, أو, موجود. أو في الحياة مش حكم جديد، في الحياة حكم مובود في الشريعة، بس، ودي مسألة مثينة بس المصلاح المصلاح في التعريف اللي موجود دلوقتي عند التشوفين المشفوف في الكتب يعني كاد يكون لا يخالف بها أحد، حجب خلاف، كل الناس عندهم المصلاح دليل، إما خلاف يسميها دليل ولا بيسميه هجس، ما ندخل فيه، لعشر المصلاح في حياة دليل من القرآن والسنة إجمالاً. هي في الحياة عبارة عن إيه؟ على اللي هو دليل عام من القرآن والسنة مش دليل خاص بالمسألة، فهي مسألة ما جاش في تخصيصها ما جاش في حالتها الخاصة تحريم ولا جيف في حالتها الخاصة تحليل، ولكن دلت نصوص الشريعة العامة على اعتبارها يعني على كونها إيه جائزة. فهي الحقيقة أصلاً المصلحة الحقيقة المصلحة أصلاً دليل من القرآن والسنة إجمالي مش تفصيل فكأن اللي قالوا القرآن والسنة أصدوم بالدليل التفصيلي الدليل اللي على المسألة دي والمصلحة الدليل الإجمالي وعشان كده العلماء في بعض العلماء أنكروا اللي إحنا نسميه مصلحة مسلة كلمة مسلة يعني إيه يعني كأن الشرع مع إيه مع فالانكروا المصلحه انكروا اللي انت اللي انت جعلها بديل انكروا انت بتزعلها مرسله ولكن بالتعريف اللي موجود دلوقتي محدش بينكر قام بقى اللي حصل بقى الخلاف الحقيقي في ايه الخلاف الحقيقي في ايه في مساله الاستحسان التصعب اللي هل المصلحه نقدر نعارض بيها فريق اخر ولا لا هو ده اللي فيها حلاف حقيصي. فلو الدليل الاخر ده نص خاص لمسألة نص تفصيلي فما ينفعش نعارض بالمصلحة هذا النص. عند كل العلماء عشان في الحالة دي تبقى مصلحة متوهمة وهي دب ايه؟ وهو ده؟ ما نجد دبس مصلحة المرسلة يعني هنلاقي ايه فئة اللي هي من مصلحة الملغاية ومصلحة متوحمة. ماشي؟ ليه لأنها عرضت نص التفصيل، ولكن هل بقى يجوز المصلحة دي تعارض القياس؟ هل يجوز المصلحة دي تعارض القواعد تستثنى من القواعدة كلية؟ دي بقى اللي فيها خلاف وهو ده اللي اسمه الاستحسان بالمصلحة، اسمه الاستحسان بالإيه؟ وده خلاف قوي، وفعلاً، يعني إيه؟ المسألة، الحكم فيها بالسهل، الحكم فيها بالسهل، تمسك واحدة واحدة ومن باب تعرض الأدلة فإذا كانت المصلحة قوية واجحة والقياس خفي يعني خفي بالمعنى الأولي مش قصدي بالمعنى لأننا كنا نرغبينه زمان لو عكس الجالي يعني فهذا دي ممكن المصلحة تقدم أما لو القياس قوي والمصلحة استنبطها استنباط خفي فهذا دي قياس الجالي وقدم همين قصدي؟ طبعا أصبحت بس إن هي الخلاف ده نحنا عشان في المعارضة إن موضوع مصلحة الناس كلها يعني بتدخل في موضوع مشاكل سياسية وتدخل في البوالميز تطبيق شعارات سامية والعمل السياسي وتط وتنفيذ موضوع التطبيق سريع بحسب بحجة إن هي مصلحة أهم من جميع عالم مفوص صريحة يعني خبرة خبرة والله تطبيق نص أو قانون يعني خلي الشعر ضار. بس هو يعني دخل في موضوع العمل القضائي والبرلمان والنشر حجة المصلحة والمسحات يعني لا. بس أنت هذه مشكلة الإخوة اللي بيحرموا بيحرموا في البرلمانات وبيقولوا اللي يحكم بايرن مانشستر. ماشي سنيان. إحنا دلوقتي في فرق فرقين اللي أنا أقول اللي دي اللي دي أنا مقتنع بيها وأعمل بيها والفائدين اللي أنا بقول يا جماعة أنا مش مقتنع بالكلام ده وأنا بادعوكم إلى تحكيم شرع اللهم فأنا هدخل سياق من اللغبطة اللي بتحصل بلغتي فالكلامة كنت هتتكلم صح، ولياكم زي يشير حازم مثلا ماشي؟ فبقول أنا بادعوكم إلى تطبيق شرع اللهم فبادعو كل المصريين إلى تطبيق شرع اللهم عدم وخالفك شرع الله في أي شيء ماشي؟ فجينا مثلا قلنا طيبا إيه هنطبق شرع يعني إيه جينا مثلا في مسألة فأنا عرفت تجمع أغلبية أعدت أدعو أدعو الناس فلما عدد أغلبية اللهم هنطبق شرعي لا طب هنفترض ده العكس اللي الإخوة بتقول عليه إيه ده غلط وده تحقيق إفد الأغلبية بقيت العكس فاللبنات هنا رافضها انا بدعوهم لتطبيق شرع الله والاغلبيه دي هي اللي رفضت تطبيق شرع الله في الاسم عليهم ان انا انا بدعوهم لتطبيق شرع الله طب قصدي فانتوا كل في البرلمانات مفيش فرق بينه لو انا مش صرع الله في أي بين فرق انا انا بقول يا جماعة أنا عليها قبلت. قبلت. قبلت إيه؟ قبلت طيب انا في الدعوه بعمل ناخد بتقدم وفي البرنامج انا بتقدم بقول يا جماعة انا بقول لكم هعمله صرايح دي مسألة سوريه قبل انت ليه مش قابل انا مش قابل انا في الحياه بقول لهم انتوا بطلوني انا مش راضي باللي انتوا بتجيبوه على الصورة الصحيحة سيبك من التنازلات اللي حصلت اصل المشكله ان التنازلات اللي حصلت بتخلي الصوره الصحيحة تبقى غلط فاهم قصدي يعني افرض الشيخ حازم الشيخ حازم مثلا مش قابل وانتوا غلط وانتوا مش مظبوطين فاهم قصدي ولكن انا هدخل عشان افرد عليكم الصح مش ممكن اقول ان التنازلات دي استحسن يعني نوع من الاستحسان ان انا بدل يعني منظر بيبات في منظورة تبقي الشريعة ويحصل خلاف وتحصل فتنة فانا استحسن ان انا اجل منظورة او اتغرب فينة ها نشوف بقى التنازلات دي تنازلات عن النص الصريح هتبقى غلط فمصدي. اما لو تنازلات إن هي بقى خلاف القاعدة أو خلاف قياس الظاهر أو كذا في الحالة ديت هيبقى فيها مجال هذا الخلاف لكن ما ينفعش التنازلات دي تبقى تنازلات عن النص الصحيح النص الصريح ينفعش هل ينفعش هل ينفعش هل ينفعش حكم الشعب هل ينفعش حكم الشعب الحكم الشعب لا هو الشيخ محمد يسلم ما يقشنا في الكلام ده قال إيه قال احنا هم عملوها في المصادره بتاعت بتاعه الدستور قال لك تعريف الحكم للشعب يعني ان الشعب يختار رئيسه مش تعريفها الحكم للشعب تعريفها الحكم يختار رئيسه والحق يختار رئيسه دي مش مكلفه للنص الصريح انا قصدي لا هو لا هم, هم هم هم في المناقشات مع الناس وكذا قالوا غلط المفروض ان الواحد تا دين من الشريعه هي مصدر الجزا وما ينفعش قال في الشريعه عشان احنا تا دين كده في السوق يعني ما ينفعش دي حاجات تعرض ده قالك لا المقصود بالشريعه ان مش عايز الرئيس ما يبقاش في دكتوريه ولا يبقى في الدولة الدينية اللي هي كانت هي المصدر قالوا ده مش موجودين قال خلاص ففي الاخر بعد ما هم مصممين على البتاع خلاص قالوا طب نكتب التعريف ده في المسوده تتبون النسودة وصرت الطموحين يعني وقت الخلايا هذا هنرجع تقولوا عليها فهما قالوا وإن كن إحنا برضو مش راضين بالتعريف يعني شو ما قال برضو التعريف جنس ليه عشان المظاهره غيته ولكن إحنا عملنا إيه غير وحطينا النسودة طيب أنا قلت لهم مش راضي بالتعريف وحطوه وأنا مش راضي بيه عند الدعوة بالضبط أنا جماعة مش راضي بيه وحطتوه خصبا عني يا عم انت كنت مشترك معاهم في وضع الدستور يا عم انا مرضدش به وانا مرضد به انا قلت ده غلط. بل خلي التعريف في المسواد تعريف التعريف يبقى لو انا مش هاوخد التنازويات يبقى انا مش مزبوط مش غلط لكن الغلط في تقديم التنازلات، او الغلط في اللي انا ادخل في حاجة انا مش اداه حزب النور ده داخل في حاجة او مش ادهه تحقليه انا, أنا واثق اللي حزب النور ناسل في عرب ده اشوكي في ذلك ولكن في نفس الوقت انا واثق اللي اما جاهلة في السياسة فسأل اللي واحد مجتهد في السياسة اتحقليه وهو مشكلت اللي هو داخل وهو جاهل على انه عائل زي الاخوة بالضبط اللي بتفتي وهي لسه مش درسة أنا فاكر أيام لما كنت افترت على كنت بكت في الفداء وأنا دلوقتي ما عرفش أقولها ما عرفش تديها ما عرفش أقولها وأنا بدرس مش يعني عمال أدرس. ودلوقتي مش يعني مش عارف, وأنا عارف بس مش عارف مش عارف مش عارف والله افترت على كنت ماسك مقرا وبعدي عادي خالص بس يجوز وقول أنا ما مش فاهمين مش عارفين كنا عادي خالص زي الأخوة السلفيين بالظاهر <تصفيق> السلفيين كنا آه فدي فهدي مسألة في مسألة اللي أنت جاهل وليش كلام مينه وبتتعامل أكيد عالم فهتلاقوه هتلاحظ ما شيء من زبادات في بسيط والله ولذلك الناس بتنبهر ببعض الأشياء اللي عنده علم وبصيرة يعرف اللي دي تخول مش والناس العادية تتدايق من الشخص الورع اللي يقول لها أعلم وكذا وكذا معين اللي عنده بصيرة وعلم وعرف ماذا في المسألة يجيب يعرف اللي ده اللي عنده علم طيب يبقى ايه؟ طيب يبقى يبقى بقى الاشكاليه الكبرى في المصلحه المرسله ودي اللي, اللي فيها خلاف حقيقي في المصلحه المرسله هو اللي بيسمى دلوقتي بالاستحسان لساده المصلحه المرسله مش المصلحه المرسله بذاتها المصلحه المرسله ذاتها المفروض ما بقاش من خلاف مفهوم فمثاله ودي مساله مساله كانت وقتها وقت ما اما عملت بلبلة كبيرة ويمكن اللي خلاها تنتشر اللي اللي قفت بها سيدنا عالي ابن أبيتها فخلت الناس كتيرة مش قادرة للظهر لأنها في الأصل كانت غريبة وهي الأجير المشترك لو لا يعمل لشخص بعيد بل يقدم خدمة لكل من يحتاجه مقابل أجر معينة آه، لابسة مرتضى الصبر، الصبر، زي الصباغ، زي الغسال، زي الخياط، زي الإيه الصبر، زي الصانع فالاصل إلى الغسال إذا أعطي الثوب ليغسله، فتلف عنده من غير تفريط، لا ضمان عليه، لي لأن هذا مقتضى عقد الإيجار، عقد الإيجار اللي انت لو مفرط شيء ما يتناش، ولأنه قبضه بإذن صاحبه، فهم كمان إيه عليه. فالأصل لهم ما يضمنش إلا لو أثبتنا التفريق. التفريق ولكنهم عذلوا عن مقتضى ذلك القياس وقالوا يضمن ما تلف عنده إلا أن يكون تلف بقوة قاهرة وظاهرة في الحريق ماشي، وسندوا هذا الاستحسان المصلح وهي المحافظة على أموال الناس من الضياع نظرا لكسرة الخيانة بين الناس وقلة الأمانة فلو لم يضمر الأجير لم تنع كثير من الناس من دافع لمتاعتهم إليه خوفا عليها من الضياع أو التلف أو الخير يبقى في مسألة إيه الاستحسان دوت اللي هو تغميله السماعة من الأجير المشترك الأول بس إيه الفرق بين الأجير المشترك والأجير اللي بيعمل شخص بعينه الأجير اللي بيعمل شخص بعيني دوت الشخص شغله عنده لي وهو شغال له على طول فالأصل اللي هو يبقى هيبقى, ع... هيبقى على الأصل اللي هو يضمن إيه إذا فرض هي عشان الأصل في الأجير اللي بيعمل لشخص بعينه اللي هو عدم الخير ده الأصل فيه فهو الأصل فيه راجع للأصل اللي هو الطبيعي. طبيعي للشخص اللي بيشغل في شركة أو شغال في مصنع في مصنع بس أو شغال في مدرسة أو شغال في كذا اللي هو بيتأحريس جدا على الحاجة، ليه؟ عشان عارف اللي هو لو حصل حاجة هيترفت من الشوك هل نظري؟ فده هيبقى على قصد، ولكن لقينا في الأزمنة ولقينا في الناس اللي أجيب بعض المشترك اللي هو أنت ما, ما تقدرش تبشيكم حاجة وبيأخذ حاجة منك وبعد كده ايه؟ بيتعامل كم براحته زي الغسان، زي الصباق، زي الخياط، زي الصانع اللي انت بتدينه الحاجة. ماشي؟ وبعدين الحاجة تدينه لك فيها اشكالينه. او يقول لك ضاعي. ولقينا اللي الشرع بيحث على المحافظة على اموال الناس من الضياع. وحفظ المال ده من مخاصد الشريعة. ماشي؟ والقاضي او الحاكم اللي بيحكم لقى اللي الأجير اللي بسبب حصل قصرة الخيانة و قلة الأمانة وانا ما فيش حاجة تثمسك على الأجراء دولة فبالتالي الأموال هتضيع من الناس وفي نفس الوقت ده سيسبب مشكلة اللي الناس ماتلاجدش مش مش حد تردت ايد يعني ايه يسمع لها يعني المصالح العالمة بتاعت المسلمين دي تتوقف او تقل بسبب هم مش لقيينهم Allah Allah Allah wa Allah إيه؟ فالأصل للشخص ده طالما ما أثبتناش التفريد يبقى ما يضمنش وده القياس الظاهر أو القاعدة اللي ماشيين عليها في أي حاجة فيها واحد مؤتمن أو فيها عقد إيجار ولكن هل يجوز للقاضي أو للحاكم اللي هو يحط قانون ويقول فيه أن هاجع الأصل العكس الخلاف سيبقى الفرق في ايه؟ الفرق اللي هو يعني دلوقتي انا ادتلي الغسال حاجة او للصانع حاجة او للجين المشترك ده حاجة فجبها لي بايزة او قال لي ضاعد هل انا لازم اثبت اللي هو فرض فالاصل الظاهر القياس الظاهر اللي الاولي اللي انا المفروض ايه اثبت اللي هو فرض ودية صعبة جدا انا اثبتها ازاي هماري بواقع مش تفسز بيتها زبته إزاي لكن على ال إيه هو تضمين الصناعة أو تضمين الأجر المشترك أنا هو اللي لازم يثبت اللي هو ما فرضش ودي سهلة ليه سهلة عشان إذا حصل كده بيبقى واحد سرق منه فيقدر يثبت حاجة سرقه آه حريق حصل حاجة فبسبب المضادة الله فتقدر تتثبت أما كده جاءت لأجمع تتعرف في حين نصدي فلذلك أفتر عليه وكذلك بعض العلماء في خلاف المسألة طبعا على جواز تضمي على تضمين على جواز جعل قانون يعني بتضمين الأجير المشترك مع ده مخالف للايه للأصل مفهوم معنا وده راجع فيه بس هو آه زي طلاق الثلاث والوحيد والكلام ده وده الأشبه بها بس حكم قضائي يكاد يكون عام وسيكون عام إلى قيام الساعة في الأغلب عشان العصور إلى أسوأ مش إلى أرض تفهم مصدي فعلشان كده جعلوا أشبه بالحكم الفخري وبرضه موضوع الطلاق الثلاث يعني هو حكم قضائي بس اللي خلوه حكم فقهي قالوا ما هو هنا عمر يعني ظروفه طب ما ظروفنا وحشه خليه كده على طول مش قصدي فبقى من ناحيه العملية اشبه بالحكم الفقهي مش بالحكم القضائي فهم؟ طيب رقم ستة استحسان سندوا العرف طب المراد بالعرف الايه العادات والأعراف الجارية بين الناس. ده هنا يعني المرض بالاستحسان لسناد العرف. مقصود بها إيه يعني؟ العادات والأعراف الجارية بين الناس في الجزئيات التي يكون الأخذ بالعرف فيها مخالفا للأقيسه والقواعد المقررة ومستاسنا منها. يبقى المقصود بالاستحسان لسناد العرف العادات والأعراف الجارية بين الناس في الجزئيات في حاجات جزئية. التي يكون الآخذ بالعرف فيها مخالف للقياس والقواعد المقررة ويكون مستثنى منه وده برضه لما ننظر لدليل العرف فيكاد يكون العلماء مش مختلفين في أن العرف مش نقول دليل بقى العرف اعتبروا الشارع في الاشياء التي لم يحددها الشارع والتي لها تحديدها يكون مجاله العرف فالشارع اطلاقها وسبها وجعل العرف هو اللي يحددها ويقدرها ففي الحالة دي العرف مش دليل هو العرف بيفهم او بيحدد او بيقدر او بيقرر إيه؟ فهم إيه؟ فهم النص يعني رباب يقول إيه إلا أن يكون دمى مسفوح فيجي العرف يعرف لنا مسفوح دي إيه ففي الحقيقة هو العرف مش هو الدليل هو الدليل إلا أن يكون دمى مسفوح ولكن العرف عمل إيه آه عرف تحديد أو تقدير أو معنى النص فهمنا معنى النص فيبقى معنى النص من خلال العرف مفهوم فهو ده ده اللي بيسموه دليل العرف ده اللي بيسموه دليل فياكد يكون ما فيش خلاف فيه ولكن اللي قالوا العرف مش دليل انكروا ان العرف دليل قالوا ده مش دليل ده بيفهمنا الدليل مش دليل وده كلام منضبط كلام صح يعني ولكن العلماء كلهم بيعتبروا العرف محدش ما بيعتبرش العرف فيما ليس فيما ايه فيما هو يعني في نص شرعي وجعل تقدير هذا النص هو الايه لاجئ للعرف فاهمين قصدي ف طيب لكن الخلاف بقى يحدث في إيه؟ في هل العرف ينفع نستثني منه ينفع العرف في جزئيه بسبب جزئية معينة نستثني بسبب قياس أو قاعدة مقررة لو نص ما ينفعش أو نص تفصيلي أو نص في المسألة مش هينفع لعرف إيه نستثني منه نص تفصيل، ولكن هل ينفع نستثني من قاعدة أو من قياس دي بقى المسألة لا لو نص عام مش هنستثني منه ولكن هنوجه فهم يعني اللي بيس... اللي بي... اللي, بي... اللي, بي... اللي بي... بعض الاخوه اللي هم لسه يعني ايه بيبقى في بدايات التعلم لما بي... لما بيلاقي بعض العلماء امام مثلا بيخالف النص العام بقياس او ب... بشيء يعني يقول لك ده ازاي ده خالف النص هو ما خالفش النص هو وجه النص وجه فهمه زي مسألة ايه المصراه فمن الناحية البداهية علماء الحنفية والملكية اللي, إيه اللي قالوا بمسألة في مسألة المصرام اللي هي مش مسألة الطمر وصع من طمر لا قال لك احنا بنقدر زيها لبن فعلى الشخص اللي لسه في الاول اللي مش دارس ده خلف النص احنا كنا قلنا قبل كده اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم حكم في مسألة المعزة اللي بيجي البائع بيروح رابطه الايه اللي هو بتاع اللبن ايه الدرع بتاعها بيربطه علشان يوهم الشخص اللي بيشتري اللي هو ايه اللي هو مليان وهو في الحياة مربوط يعني ماشي فايه فبيجي الشخص اللي اشترى يستخدم الدرع فتلاقيه ايه راح نزل في الاول وبعد كده يكتشف ان الايه الدرع ايه ضعيف فهو دلوقتي نزل نزل نزل لبن فيجي بقى يروح للقاضي ويقول له ده جايب لي مصراه يعني ايه عمل كده يعني فجيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له انت عملت كده فقال له اه فقال له يبقى ايه ايه ايه ايه ايه رجعها له وايه وما كان اللبن يبقى طمر صعى من طمر ماشي فالعلماء الشفاء الحنبلة اخذوا بالنص يعني ايه يبقى صعى من طامه الحنفية والملكية لم يأخذوا بيه وقالوا لا ما ينفعل طب قالوا نعمل ايه قالوا نرجعه ايه نرجع مقدار ولبن طب المقدار ده نجيبه ايه قالوا بالعرف مقدار يعني اللي بالعرف يعني ما حد بي ايه بينزل لبن اللي بينزل ده عباره عن ايه هو زي لبن او فلوس فجئ الاخوه بقى اللي لسه بيدرسوا في الاول السلفيين يعني بقى يقول لك الحنفية والملكيه خلف النص ويبدعون ويبدعوه مفسقون تفسيرنا ما خلفش النص هو وجه النص هو قال اللهم قال صاع من طمر دي يعني هو ده العرف بتاع زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللي الجزء اللي نزل من اللبن يساوي صاع من طب فراح أقل صاع من طب فهين قصدي ولكن نفترض في زمن من الأزمنة اللبن غالي والطمر رخيص أو العكس يبقى أنت كده اللي انت خدته مش اللي بديته فعندهم ده مخالف للقيم مخالف لل... لل... للشرع يعني في نظرهم فعشان كده ما افتوش بالصاع من تمر مرقفتو... وقالوا يبقى النص مربي بكذا مش ففي الحقيقة مش خالف النص هو فهم النص مسألة فيها خلاف يعني مش مش معنى كده كلام الحنفيه صح انا بتكلم إيه؟ المسألة خلاف قوي خلاف معتبر مش تخريف مسألة مساله مثلا بس انا قست الكلام اه ماشي آه آه, آه, اه اه مساله نجاسه الكلب دليل من مش ضعيف خالص هو ايه الدليل على هو بيقولوا ايه الدليل على النجاسه هو قوي برده مع ان احنا مرجحينش الشافعيه بس ايه الدليل على النجاسه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بالغ الكلب في هنا احدكم فممكن يبقى نجاسه ممكن يبقى غيرها فانا مش عارف يبقى مش محمل على النجاسه فانا هعمل بالنص لو ايه ده الكلب في هنا احدكم فالايه رص 7 مرات احضرنا بالتراب لكن لو حاجة تانية غير النص انا مش لازم تبقى نجاسه فده اللي يواجه برده مش مش ضايع يعني ماشي طيب نكمل لس الفته هم امم بعضه تطيمه بعتلت بعتلت صح بعتلت طيب نكمل العرف طيب فايه بقى مثال العرف الاستحسان سند العرف بعضهم مثل ببيع المعاطه بعضهم مثل به ببيع المعطى بيع المعطى ولكن أو بيع هيبقى ده صحيح عند اللي هيأخذ مذهب الشافعي أما عند مثلا هيأخذ مذهب الحنابلة أو مذهب الغير يعني فهي بيع المعطى عندهم مستدل بالأدلة يعني شو مستدل بالاستحسان بس ليه عشان ورد عن الصحابة العمل ببيع المعطاء ورد عن يعني إيه واجري به بين الناس يعني فبعضهم جعلوا من الإجماع السكوتي وعندهم اللي مفيش نص يقتضي المنع المنعية ولكن عند الشفيعية عندهم الإيه اللي, اللي الأدلة تدل على وجوب اللي بفيه إيه صيغ والأدلة دي أدلة مش نصوص أدلة يعني الأدلة أصل فرق ماشي بتقول لازم في صيرة بعتك وإيه واشتريت فعندهم يبقى بيع المعطضة إيه أفوس صيرة أنا بدي واخد فبالتالي بيع المعطضة لا يجوز بيع المعطضة إيه لا يجوز أنا هذا دلوقتي يبقى احنا كل إيه كل البيوع ضيعة ماشي بالذات البيوع اللي إيه طبعا الشيخ اسامة رأيه ان الحاجات الكبيرة يجب فيها الصيغة ونحن دلوقتي الحاجات الكبيرة بجمعهم الصيغة بس ده نحن بنعمل الكتابة كمان اللي هي اشد من الصيغة اللي انت بتوثق بالكتابة يعني وإيه والط... و... فدي اشد من الصيغة يعني والحاجات اللي هي عرفا رخيصة يبقى إيه يا جوسف يا بيع المطب مهم يعني فباقي المعاطده لو احنا قلنا بأن الصيغه الراجح جوازي يعني في زي يعني زي ما قلنا المذهب بتاع شكسه المختار يعني ولكن لو قلنا بالصيغة دي الاصل الصيغة لو قلنا الاصل الصيغة والقاعدة اللي الاصل يبقى فيه صيغة فهل ينفع نستثني منها الاشياء الحقيرة مثلا بالاستحسان اه يجوز دي نقول ايه نقول احنا عندنا الصيغة دي ايه دليل وجوب الصيغة دليل وجوب الصيغة عدم تضييع الحقوق إيه واللي إحنا بنوجد طريقة للتراضي منضبطة نقدر ما ي... ما تفتحش الباب للي حد يلعب او يدلس او إيه أو يخدع حد ودي فكرة ال الكتابة في بوع الغلية ماشي فلو جينا قلنا إحنا لو عملنا في المعطاء لو أجازنا المعطاء في الأشياء الحقيرة والأشياء الحقيرة الأصل فيها لا بيحصلش فيها الكلام ده وفي نفس الوقت هي واضحة زي الصيغة يعني أنا هي بديله وياخد فبقت إيه وضحة في الأشياء الحقيرة قريب من الصيغة فبالتالي تجوز يبقى مابقاش باب للمنع يعني ماشي فيبقى ده حاجة خفية سندها بقى ايه سندها العرف اللي الايه اللي اتعرفت اعراف الناس من أقدم الزمان ايام الصحابه لغايه دلوقتي على ان ده ينفع ماشي وهو مخالف للقياس الظاهر عند الايه عند الشافعيه وهي مسألة وجوب الايه وجوب الايه الصيام مفهول معنى لأ وبرضو بعضهم مثلا بدخول الحمام مثلا اللي هي السونة بقى والحداد ماشي فالاصل فيها اللي احنا كنا قلناه بقى زمان لازم يبقى فيه أجرة فيه يعني تحديد للمدة البقاء وتحديد لمقدار الماء المستعمل وتحديد الأجرة ولكن العلماء أجازوا ذلك يقيم بسبب العرف يقيم بسبب الإيه الإجماع فلو ما قدرناش نسبة الإجماع يبقى بسبب الإيه العرف ماشي ده احنا كنا اتكلمنا قبل كده طيب نكمل بعد الصلاة ان شاء الله نخلص الاستحسان بقى خليكم يعني, يعني خلصنا في مسألة الاستحسان بقى موضوع الاستحسان بالعرف ده مسألة الاستحسان بالعرف في خلاف جامد ليه بقى اول حاجة زي ما قلنا اللي اللي اختلفوا اصلا في العرف ودليل ولا مش دليل فقالوا ده مش دليل فبالتالي ما بقاش دليل دي أول حاجة. الحاجة التانية قالوا ان انت ما بتخالفش القياس او ما بتخالفش القواعد بسبب العرف وده صح انت بتخالفها بسبب قواعد اخرى دلت على ان الحاجة دي تتعرف بالعرف والحاجة دي اللي تتعرف بالعرف القواعد اللي قالت القواعد بالعرف أقوى من القواعد الثانية. فيقولنا في بيع المعاطاة انت عندك اللي قاله الصيغة قالوا الصيغة علشان نضمن كذا فقلنا احنا ممكن نضمن اللي انتو خايفين منه ده بايه بالعرف وعندنا أدلة تجعل العرف في هذه المسألة هو الضابط مش الصيخ فهمين أصدقائي فهمين فبقاش هنا الدليل هو العرف بقى الدليل هو أدلة أصول الفقه اللي بتجعل العرف ضابط في هذه المسألة مش الدليل التاني اللي إيه اللي بعض الفقهاء التانيين ألو بيه فهمين كذا؟ ولا في إشكال؟ ولا صعب. في... يعني دلوقتي إيه؟ في إشكالية عند بعض الأخوة حتى بس إيه؟ منطقية شوية، بس مهمة. اللي هل العرف دليل. قلنا الراجح هل العرف مش دليل؟ هم العرف هو إيه؟ هو بتضبط منه الدليل. بتضبط من خلال الدليل. بتحدد من خلال الدليل بتقدر من خلال الدليل بتفهم منه من خلال الدليل أحيانا يبقى كده ويبقى كده, كده ماشي ففي مسألة الأمثلة اللي احنا قلناها بتاعت الاستحسان السند العرف هو مش العرف هو يعني ايه مش تعارف الناس مش مجرد تعارف الناس هو اللي خلانا نقول بان احنا نخالف القياس او نخالف القواعدة الكلية الاخوة اللي فهمين كده وده غلط ده غلط مش, مش صح وبالتالي ايه يملعنا ذاك لبعض اخوة ايه دليل العرف ده اصلا دليل ضايع اصلا ده دليل ايه تعرف انه تعرف الناس ده ينفع ما الناس كلها بتتعرف على حكات كلها غلط الناس تعرفت على الزنا يبقى التعرف غ... هو ده مش فاهم من المسألة. هو دليل العرف عند العلماء مقصده ايه مقصده اللي فيه ادلة دلت على ان العرف في هذه مسألة معتبر ماشي. فبالتالي هنفهم تحديد هذه المسألة او فهم هذه المسألة او تقدير هذه المسألة من خلال العرف فدي قلنا كده يكون مفيش خلاف عليها بالمعنى ده وده معنى, العرف. وده معنى دي العرف طيب لما بقى دليل العرف يخالف دليل تاني طب ديها تيجي ازاي يعني ازاي دليل العرف يخالف تاني هل معناها الاعراف الناس هتخالف لا تخالف القاعدة كلية أو الظاهر لا ما لا أعرف الناس مجرد أعرف الناس لمجرد أعرف الناس تخالف القاعدة كلية أو الظاهر ففي في دي لا هنقدم القصص ظاهر القاعدة كلية على عرف الناس وما الإيه اللي ممكن نقدملك مع السكوتة مش العرف لا معنى عرف الناس يعني تعرفت بعض الناس على حاجة أنا ما لها أنا ما أتعرف في روحتهم وما الإيه الدليل اللي بيخالف القاعدة كلية أو القصص ظاهر لا اللي هو اللي فيه أدلة أصول فقه دلتنا على إن العرف في هذه المسألة هو الضابط مش الحاجة التانية اللي هم قالوا عليها الفريق الآخر إيه <تصفيق> الأدلة؟ ما هي دي دلوقتي اللي قالوا الصيغة قالوها ليه؟ هل معاهم نص من القرآن أو السنة؟ لا ممكن يبقى نص اللي صلى الله عليه وسلم باعة واشترى ببعتك واشتريت مثلا لو فيه ممكن ما فيش كمان ولكن هو دليلهم قالوا هو دي الطريقة اللي نضمن بيها عدم الغرر في المبيعات والتراضي وعدم الضرر عن طراضي ما هي قالوا دي الطريقة اللي نضمن بيها الطراضي ناسي فجي الناس التانية قالوا لهم لا تحديد اللي الصيغة هي الطريقة اللي أضمن بها التراضي أنا أخليفكم فيه أنا ممكن أضمن التراضي بالعرف ماشي والعرف يقتضي أن في الأشياء الحقيرة المعطاة أضمن بها التراضي ما بيحصلش فيها أي مشاكل ولا أي حاجة و. في الأشياء الثمينة لازم الصيغة ماش بل بقى مش الصيغة الصيغة مش مش هتنفع في الأشياء الثمينة لازم الكتاب لازم التوثيق بحنا في زماننا ده نقول الصيغة نفسها ما تعملش ليه عشان ممكن التاني ينكر فلازم يبقى في دليل أزيد من الصيغة والتوثيق أو يبقى في شهود أو في كذا أو في كذا فالصيغة نفسها مش هنضمن بها الطراز فبأسأل بقى إيش صيغة ولا بقت معطاة بقت عرف فذلت الأدلة على أن العرف هو الإيه؟ المعتبر مش الصيغ وبالتالي يجوز بيع المعطاة عرفا في الأشياء الحقيرة نفهم معنا ولا لا وده أخوة من جهة الدليل بس مش من جهة الدليل اللي هو في حديث لا من جهة وصول الفقه فضلاً بقى على الأدلة اللي ذكرها المغني من أن الصحابة تعملوا بالمعطاء والنبي صلى الله عليه وسلم تعملوا بالمعطاء وإيه اللي جرى عليها العمل فإيه إيه بين الناس بمعنى اللي هو الإجماع السكوتي يعني أو قريب من الماسول. فدي أدلة ولكن حتى لو الأدلة دي مش موجودة معنا حتى الأدلة اللي ذكرت اللي ذكرها المغني يعني مش عارفينها فيكفي من اللي أنا قلت في الأول اللي يكون المعط... العرف هو الضابط في المسألة مش الصيغة مفهول معنا ولا في إشكال برضو مسألة دخول الحمام فإذا نظرنا في مسألة دخول الحمام تلاقي مش مجرد تعرف الناس هو الضابط لا الضابط اللي فيه أدلة الأدلة دي قالت لنا المسألة دي يرجع إليها إلى العرف ماذا الأجرة وتحديد الماء ومدة البقاء والخصص دي؟ ايه ما احنا قلنا بقى في المرة اللي فاتت قلنا ان الاصل في مسألة البيوع الاصل فيها الحل او الادلة يعني ضلت على ان الاصل فيها هي مش توقفية الاصل فيها الاباحة الا مدلة دليل على تحريمه فلو احنا قلنا الأصل فيها الإباحة يبقى دخول الحمام ده الأصل فيها الإباحة إلا لو اجتمل على ضرر والضرر دائم ظلم أو غرر أو ربة فهيقول فيها غرر هنقول غرر يسير معفو عنه لا يجتمل على ضرر فبالتالي دخول الحمام من غير تحديد أجرى من غير كذا هو الموافق للناس والموافق لمصالح الناس ومسألة الضرر دي مسألة يعني عشان نضمن بقى في ضرر ضرر مش ضرر عرف الناس عرف الناس ان الحاله دي هتوجب ضرر ولا مش هتوجب ضرر مش هتوجب ضرر خلاص مش هتوجب ضرر في مثل هذه الحالة ليه عشان الحالة ديت ما فيش نص بينها عنها بخصوصها ولا بينها عن مثلها فا فاهم قصدي ولا مش فاهم تبليغ الاجاره في الحاجات الكبيرة لازم يبقى في مدة وكذا وكذا عشان الضرر بيجي منها لكن ما فيش نصوص بتقول الإجارة في الحاجات الكبيرة لازم فيها كذا كذا كذا بس بس لقينا الضرر بيجي من عدم تحديد الحاجات دي فحددناها من أجل اللي ما يكونش في غرر فيبقى كده هو بقى موافق للقواعد بس القواعد دلتنا على ان العرف في هذه المسألة هو في مسألة دخول الحمام هو اللي إيه؟ اللي بيحدد الموضوع مش غيرها يبقى مش الدليل العرف بمعنى اعرف الناس تعرفت عليه لا معناه ان الدليل فيه ادلة من اصول الفقه دلتنا على ان العرف هو اللي بيقدر المسألة هو اللي بيحدد المسألة مفهول معنى لا في اشكال كده علش الاستحسان اصطوال الاستحسان عبارة عن تعرض ادلة فطف ايه تعرض الادلة داي يبقى ايه وتعرض ادلة خفي يعني مش مش حاجة سهلة يعني. طيب هو بقى المثال قال ايه ومثاله أن الأصل أن من حالف لا يأكل اللحم يحنث بأكل السمك لأنه إيه لأنه لحم فالله قد سماه لحما فقال ومن كل, ومن كل تأكلون لحما طري ولكن قالوا لا يحنث استحسانا لأن العرف جرى على التفريق بين اللحم والسمك وأن السمك لا يسمى لحما في العرف ولا يفهم من إطلاق لفظ اللحم دخول السمك فيه هم؟ لا هي المسألة في ايه هو لو احنا عارفين قصده خلاص يعني لا قصدي المسألة هنا ما بيذكره العلماء الحاجات دي بيقصد في القاضي دلوقتي جي واحد قال للقاضي انا اه اه لو كلت السمك هطلق لو كلت آه, اه لو كلت لحمة هطلق مراتي قال قال زوجته كده لو كلت لحمة انا هطلق فيجي القاضي هيحكم بايه فممكن يكون هو ناوي ناوي السمك بس مش هقول القاضي أنا مستبعد. فهنا مش هيقول القاضي إحنا دلوقتي شكين فيه لو هو خلاص إحنا وصقين فيه خلاص هنحكم بالايه منيته. بس في القضاء في في مسائل أنا أشكك في كلامه أنا أشكك هنيته ايه. ففي الحالة دي أحكم باللغة ولا أحكم بالعرف. اه إيه الدليل. أيوة ما عايزين نفهم ايه معنى الاستحسان ما عايزين نفهم المسألة. ايه دليل الاستحسان جبناه منين يعني انت بتقولها بالمخ اللي هو ايه اللي هو الاستحسان في الاول بقى اللي هو حاجه تنقضح في ذهن الايه اللي, اللي يعرف دليل فيه ما انت كده انت جايبها بالمخ اللي هو اللي احنا اللي احنا قلناها في الاول هي منكره اللي هي ايه وهي دائما بتبتدي كده يعني الاستحسان بيبتدي كده بيبتدي اللي انت هو العرف مش محتاجه بس اما اجي اقول لك الدليل يجي واحد ده ظاهري واحد يجي ظاهري يقولك هو دلوقتي قال حلف ولا لا يأكل اللحم وربنا جعل السمك لحم تخالف نص القرآن واحد من الإخوة اللي لسه درسين في الأول في السلفين الزاهرية قال لك كده له يا ابني ما هو أصدر السمك وقال لك أنا ما يبقى أصدر هو حلف ولا لا يأكل اللحم وهو أكل اللحم بدليل نص القرآن إيه؟ ماشي ما هو إنما الأعمال بالنيات هو يقول لك إنما الأعمال بالنيات لكن هو حلف حاجة والحقيقة ذيّت منطبق على حلفه العمل ما لش داعي نعمل بناء من نية لأن ما جع عمل العمل الصالح أنو النية صالحة فالعمل دي دي حاجة يرضي أصلاً خبّل لك كده فما أنا فاهم اللي انتوا فاهمين ما هو ده بقى الايه هو ده معنى الاستحسان اللي قالوه لحنا في الاول واتنقر عليهم جامد ليه يعني ما هو يعني يا جماعة ما بالعرف يعني يعني ايه في مش عارف ايه تمسكها بايدك ليه عشان نقص في علمك مش يعني في قصدي مش لكن هو اكيد ليها دليل يعني اكيد ليها ما هي دي بقى عليها ادله كتيرة اللي هي بقى قاعده لما انت بصيت على ادله القاعده الفقهية الامور بمقاصدها ومنها العبرة في الايه في العقود ولا في والالفاظ ولا المعاني في الايمان الالفاظ ولا كل دي مبنيه على ادله بقى قاعده القاعده الكليه لأمور فبنوا على الادله دي كلها قاعده الامور بمقاصدها ماشي واللي في في هل العبرة يعني في الـ في الـ في, الـ في كلام الناس في المسائل اللي لديها تعلق بالمعاملات يعني اللي ينبني عليها حكم في القضاء هل العبرة بكلامهم الألفاظ ولا المعاني فاللي قالوا العبرة بالألفاظ ودولة الظهرية ما لمشي دعوا بالمعاني خالص نيته مش نيته وخلاص مشي اللي قالوا العبرة بالمعاني وده الراجح وده الجنور ففي الحالة دي هيقولوا, هيقولوا, هيقولوا, هيقولوا إيه؟ المعاني دي هندركها بإيه بقى يعني العرف هنا مش هو الدليل بمعنى مش هو اللي حكمنا لا هو الـ الـ المعنى ده هندركه منين فهندركه من خلال العرف عرف الناس هو اللي خلال ندرك إما قال لا يأكل اللحم القاضي هيدرك هو أصد السمك ولا مش أصد السمك هنلاقي العرف المصريين ما بيطلقوش السمك على لحم فبالتالي يبقى هو مش أصد السمك فبالتالي يبقى ايه بيبقى محلس فاهمين ولا لا فاهمي فالعرف مش دليل مش هو الدليل العرف هو اللي بيفهمنا بيحدد لنا اللي الدليل دل عليه اللي العرف هو اللي بيح... يعني الدليل دل على ان الحرف بيحدد في المساله دي فاحنا بنعرف تحديد المساله او مقدار المساله من خلال العرف ولا في كده ولا إيه؟ نعم طيب ماشي ايوة انت هنا بتتعامل مع نص قرآني ولا تتعامل مع الفاظ الناس بمعنى يعني هديك مثال لوحد انجليزي عنده طلاق طلاق بالانجليزي بمعنى مثلا يعني او هندي او اي بتاع يعني عنده طلاق بمعنى هاكل مثلا او طلقتك بمعنى كلي اي حاجه يعني فطلقتك بالانجليزي هو بيتكلم انجليزي ما يعرفش اصلا معنى طلاق اصلا في اللغه العربيه ايه اصلا فاي زوجته طلقتك هو قصده بيها المعنى اللي بالانجليزي مش المعنى العربي ماشي هو كده يبقى اطلقها بالدليل نص القرآن فانت طلقت مهنا فكذا كذا, كذا كذا يقينا لا صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ سلام نتعامل هنا في ألفاظ الناس ففي أدلة دلت على إن ألفاظ الناس هنتعامل معها كلفظ ما نجد بمجرد عن المعاني ما نزع أصد ولا لأن دعوة هو بيكلم عن إيوه ولا بيفكر إزاي ولا أي حاجة والأصل في الألفاظ المعاني فالأسف في الألفاظ المعاني طب المعاني اللي هو يضحك عليك ويقول لك لا, لا انا انا قصدي كذا لا المعاني الظاهره طب المعاني الظاهره دي تنضبط منين نجيبها منين يعني ما من اعرف عرف الناس في المعنى الفلاني ده كذا فاهم زي لكن هو ما ينفعش مثلا يجي يقول تيجي انت تي... يقول والله لا اكل السمك فتيجي تقوله له انت كده تحنس فيقول لك لا انا مش قصدي السمك السمك انا قصدي السمك اللي هو مش عارف ايه فحشي القاضي يسمع كلامه كده هو عرف المصريين السمك السمك فماذا؟ لكن لو لقينا عرف المصريين اه اللي هو قصده بالسمك السمك مش الحوت الحوت دي حغر السمك وكالحوت يقف حالة دي هل يرجع للعرف ماشي فماذا؟ ففي ادلة دلت كثيرة على القاعدة الفقهية اللي العبرة بالمعاني لا بالالفاظ مثلا فمن خلالة دي انت ايه؟ فهمت المسألة طب الأدلة دي بقى هنقد يعني إيه أنا خلاص اقتنعت من خلال الأدلة الشرعية أن العبرة بالمعاني أنا اقتنعت كده من خلال الدليل الشرعي العبرة بالإيه بالمعاني أنا هو أحدد المعاني دي إزاي بقى؟ أحدد معنى اللحم ده أجيبه منين يعني أصد... أصده بيه من عرف فبقى العرف هنا بيحدد لي المعنى مش العرف نفسه دليل زي بعض الإخوة بيفهم فاهمين المعنى لا في إشكال؟ ولذلك العلماء اللي أنكروا العرف في الأدلة ما ما أنكروش معنى العرف معتبر شرعاً ده حدش بخليفة أصلاً في الدنيا كلها ولكن هم أنكروا إيه؟ أنكروا كونه اللي انت تسميه دليل هم قالوا ده انت, انت بتحدد بالدليل بتقدم يعني في الاخر هيبقى في الحته دي لفظي بس هو انبنى عليه لخبطه بسبب الفهم الخاطئ الإخو انت <تصفيق> فاهم يعني انبنى على الخلاف اللغوي ده ان الاخوه افتخرت اللي فيه علماء بيقولوا العرف دليل ففي ناس انكرت عليهم ازاي العرف دليل العرف مش زي وبعضهم العرف دليل فبقى مجرد اللي الناس بتتعرف على حاجة بقى دليل فده غلط وده غلط انبنى على الفهم الخاطئ لكلام العلماء فاهم قصدي طيب حكم العمل بالاستحسان إيه؟ هو طبعا هو الاستحسان كان الأفضل اللي هو يتحط في الآخر بعد ما ندرس بس هو حطه بعد القياس علشان معظم العلماء بيقولوا اللي هو قياس قياس خزر ولكن على تعريفاته هنا المفروض كان يحطوا في الآخر فهم مش مش مش مش بيعرفوا كده وبيعرفوا بايه؟ بكله امم انا اللي لا الأصلية اللي ربنا سما اللحم سمك سمك لحم لا هو ماشي هو هو ايه ربنا السمك لحم، ماشي؟ طيب، لو جي هنا، لو جيت هنا، ربنا في آية من الآيات يعني جاب سيرة اللحم، وأنا خرجت منها السمك ففهم النص أول ما أنت عرضت نصب لي عشان القرآن بيقول اللحم سمك، السمك لحم أصدق، ولكن أنا دلوقتي خارج بره الموضوع، أنا بتكلم على ألفاظ الناس، ألفاظ الناس حاجة وفهم النصوص الشرعية حاجة تانية. في نصي يعني أنا دلوقتي نفترض واحد عربي واحد من الأعراب يا النبي صلى الله عليه وسلم لسه مسلم جديد وقال لزوجته إيه إذا إيه يعني إيه مثلا إذا صمتي أو يعني أي حاجة بمعنى لغة مش معنى شرعي يعني إيه أي حاجة بمعنى لغوي عنده ماشي فلا حاجه من المعنى اللغوي يعني ايه, إيه أو عايز يقولها امسكي عن الكلام فقال لها صومي مثلا عن الكلام وإلا طلقتك مثلا مثلا يعني فهو قصده بيها صومي هنا بمعنى امسكي هو لسه عربي مسلم جديد فدي ألفاظ الناس فانا ألفاظ الناس ايه بمعناه هو قصده ايه بصومي لو قصده بيه المعنى الشرعي يبقى لازم تصوم لو فاهم قصدي أخذت معنا عشان دي مسألة ألفاظ الناس هو هو دلوقتي قال امتطالق لو كذا فهو أصدق كذا ده إيه فهموا يا مش فهم؟ زي المسألة الإنجليزي ده اللي قال طلقتك ما هو حد يقول حد عاقل يقول اللي هو كده يطلق الظاهرية بس لو في يعني ما ظنش برضه يقول كده بس لو افترضنا يعني هم حد يقول كده ليه عشان عبرة في, في ألفاظ الناس بأصدهم ولكن لو أنا مش عارف أصدهم وما فيش عرف يبهلق إلى إيه هلق إلى المعنى العربي عشان ما فيش عرف عشان يفهم عزيز فيبقى هو المعنى اللغوي أو المعنى القرآني الشرعي هو ده العرف هو ده المعنى هو ده المعنى مفهوم معنا <متحدث> لا الصوابه من الناحيه بقى المعطاه لا لا ايوه اصل المثال ده مبني على التعريف بتاعه اللي هو دليل يكون معارض للقياس الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل أن عام التامل فيه وبعد أن عام التامل في حكم الحديث او شبهه الرسول يقدر أن الدليل الذي عارضه فوقه في الحكم فانت ما يجي يقولك إيه من حلف لا يأكل اللحم يحنث أحنس بأكل اللي السمك، فيقولك إيه, إيه لا يحنث أحنس لأن الله سماه أوين الأول من كل أنت أكل اللحم طري، فما؟ فلا الظاهرة عند اللي ما تأخذ الدليل كده توقف يعني، نفسك وافت، زي تقول وإفت تقول لك ما أنتوا كلوكوا افتوا، ما أنتوا كلوكوا إيه؟ لكن لما تومعن بقى وتتأمل وتنظر بالبعض التأمل والإنعام تقول لا يعني فرازي؟ طيب حكم العمل بالاستحسان الشيخ كلام لو الشيخ كلامه لا لا هو آه لو اللي لو اللي هو إنعام التأمل إنعام التأمل أقل معين متأسف يعني أنا عندي إنعام برضه بعد إنعام التأمل لكن لو أنا أقول أقل والتأمل لكن هنا إنعام التأمل يعني ممكن تمشي ماشي طيب إذا نظرنا حكم العمل بالاستحسان إذا نظرنا إلى التعريف المختار للتحسين وعرفنا أنواع عرفنا أنواعه تبين لنا أن الأنواع الثلاثة الأولى منه لا خلاف فيها بين العلماء غير أن منهم من لا يسميه استحسان، يعني اللي هو الاستحسان بالإجماع أو الاستحسان بالنص أو الاستحسان بالإجماع العلماء ولكن هم معظمهم بيسميهش استحسان، وبيسميه نص أو إجماع أو, إيه؟ أو ضرورة. وأما النوع الرابع وهو ده بقى الاستحسان النوع الرابع ده هو فمن خالف فيه فإنما يخالف في رجحان القياس الخفي على القياس الظاهر، فعنده من باب تعرض القياس والترجيح بينه. وبرده بعد الايه يعني بعد النظر يعني بعد ما نرجع بقى للتعريف اللي احنا قلناه ده هتلاقي في الاخر شبه ما فيش خلاف لو قياس الخفي ده ارجح من جهة الرجحان الدليلي فمحدش هيخالف اللي هو ايه يعني لو احنا فسرنا القياس الخفي بمعنى اللي هو بعد الامعان والتأمل فسرنا القياس الظاهر اللي هو الاولي ففي الحال مش خلاف في المسألة ولكن الخلاف مبنى على اللي انا قلت لكم بقى في الاول اللي هو الاول كان حاجة في الزهن وبعد كده مش عارف ايه فالخلاف موجد بسبب اللي, اللي اللي هو بقى ظاهرها كده اللي هو يعني ايه حاجة ظاهرة قوية وحاجة ضعيفة بس فخلت ضعيفة فوق قوية فطبعا الكلام ده غلط ما ينفعش مفهو معنا وأما النوع الخامس فالنزاع فيه مبني على النزاع في مستند والمصلحة المرسلة تعد دليلا وكذا شأن في النوع السادس النوع الخامس في الحقيقة مش مبني على هالمصلحة المرسلة تعد دليلا لأ عشان مصلحة مرسلة بالمعنى اللي مكتوب في أصول الفقه هي دليل او لا يبقى خلنا بقى إذا يوم جاي بالعكس في الآخرة معطوبة ما حدش يعني ما حدش بخلفها معطوبة إما نسميها دليل اما نسميها دلها النص العام ولكن الخلاف الحقيقي فيه إذا تعارضت المصلح مع دليل آخر هل تقدم أم لا؟ فلاو الدليل آخر كتاب أو سنة فلا خلاف أنها لا تقدم. لو كتاب أو سنة تفصيلية خاصة بالإيه آه ماشي ما لو إجمالي أو عامه يبقى إجمالي وصلت إجمالي لو غير بقى كده، لو غير دليل تفصيلي من القرآن او السنة ماشي يبقى إما دليل عام، إما قياس، إما حاجات أصول فقه هتعارض المصلحة، اللي يقدم، ده اللي فيها خلاف، وفي الحالة دي الراجح ايه؟ اللي الدليل الأقوى هو اللي يقدم، فلو كانت المصلحة قوية في الدلالة وقصادها قياس خافي مثلاً بمعنى اللي هو عكس الجلي هذه هتقدم المصلحة اما لو كانت المصلحة احنا يعني جبناها كده بالعافية يعني رجحناها كده بالإيه بالعافية 60% مثلا وصدها قياس جلي مثلا أو حاجة واضحة في صور الفقه في هي بسأل التعاود إيه ولكن ينفع أو ينفع إيه وكذا الشأن في النوع السادس أو الشأن في النوع السادس صح النزاع مبني على النزاع في هل يعدد اليوم لا فهو في الحقيقة العرف ما يعدش دليلا طب هل معنى كده اللي هو مش معتبر لا معتبر إجماعا ما خلاف في اعتباره ولكن الخلاف بقى هل اعتباره ده ممكن لو عارضوا قياس آخر أو قاعدة أخرى أو دليل آخر هل يعتبر في مقابل في مقابل هذه القاعدة أو القياس أو الدليل فهنقول في الحقيقة في فهم مغلوط عند الناس وفي الحقيقة مش هو اللي يعتبر وفي الحقيقة الدليل اللي احنا استدلينا منه على أن العرف معتبر لو هذا الدليل اقوى من الدليل الاخر المخالف فهنقدمه فبعد ما قدمنا الدليل اللي احنا استدلنا منه اللي العرفه معتبر دي هنخلي العرف معتبر اما لو الدليل الآخر اللي هو بيجي بيحدد بحاجة غير العرف أقوى من الدليل اللي بيقول التحديد في الحالة دي بالعرف ففي الحالة دي هنقدم الدليل الآخر اللي هو بيحدد بغير العرف فهمين أصلي؟ فا في مسألة دي برضو بقت تعارض أدلة وتعارض أدلة وصاد بعض هل العرف هو اللي بيحدد ولا حاجة تانية غير العرف اللي بتحدد؟ فالخلاف ما الشفعية والحنابلة مثلا الشافعيه والحنابلله في مساله البيع المعطى هل الصيغة هي اللي بتحدد ولا العرف هو اللي بيحدد فلو الدليل لو الادله دلت عند المجتهد ان الصيغة هي اللي بتحدد اقوى من اللي العرف هو اللي بيحدد بالصيغة أما لو الادله دلت عند المجتهد ان العرف هو اللي بيحدد مش الصيغة هي اللي بتحدد في الحاله دي هياخد بالعرف والعرف مقتضى إن في زماننا أن المعطاة في الأشياء القليلة هي المعتبرة والصيغة في الأشياء الأعلى منها هي المعتبرة والتوثيق في الأشياء السمينة قوي هي المعتبرة مسألة عرف وممكن يكون الشفاعية لما, رجع... لما قالوا بالصيغة كان العرف في زمانهم كده ممكن بس يعني دي مسألة يعني ترجع لدليلهم يعني لا شيء بالتالي أبش فيش خلاف أصلا يعني في يعني بقى كده العرف بقى مش مسألة هو الضابط على مسألة معطاء العرف ولذلك الشيخ سمايل في ال يعني أنا زمان قبل قبل ما كان الشيخ يقول إيه في الأشياء في الأشياء اللي إيه الحقيقة تبقى المعطاء الأشياء نفسي طب هو إيه يعني الدليل يعني إيه جاب الدليل منين يعني يعني إيه الدليل اللي يخلي الأشياء الحقيقة هي المعطاء الأشياء وقتها ما تدركش يعني هو بيقولها كده وخلاص بس يلا انا انا كده هو اعلى مننا خلاص انت <تصفيق> تيجي تدرس بتفهم بقى هو منين مش جابها كده وخلاص ايه؟, ايه ايوه انا قصدي الغزالي جابها منين برده فما قصدي لا كده كده انت بتاخد بيه بس عايز تعرف عايز تدرك ايه يعني عايز تبقى انت يعني فاهم الدليل عشان تبقى مستريح يعني يعني انا من الحاجات اللي كانت معقداني استنى اما اخلص الاول وبعد كده احنا الاستدلال بالاستحسان بانواع متقدمه مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكيه والحنابل واستدلال بالاستحسان بانواع متقدمه مذهب جمهور العلماء الحنفيه والمالكيه اما الشافعيه فقد نقل عنه انكار طبعا احنا ايه اتكلمنا ان الشافعي انكر ايه الاستحسان القديم اللي هو فعلا منكر ولكن السعيال القديم ده ممكن يبقى بداية للاستدلال اللي هم الستة اللي قالهم آه. لا الستة اللي قالهم نحن قلنا نحن وردين بالستة بس بالمعاني اللي احنا بالضابط وأنه كان يخول وقامل الشفاية فقد نقر عنه وانقار وأنه كان يخول من استحسن فقد شرع اجاع نفسه مشرعه أبدو على التعريف الايه؟ الاول وظهر أن شفاعي ينكر الاستحسان بالمعنى الذي ذكرناه بل ينكر الاستحسان بمجرد الهوى من غير دليل. وفعلاً كده ماشي أو الاستحسان الذي مستند المصطلح والصارع وعرفه فقط والله أعلم لا هو اللي هو ينكر الاستحسان اللي هو من غير دليل. الاستحسان هو من غير دليل. ممكن يبقى هوى وممكن من غير برضه هو من غير دليل يعني مش ماشي الكلام. يعني أنا في من الحاجات اللي المسألة أنا مذوق عليها، ليه من الحاجات اللي كانت مع قوي مسألة فتوى الشيخ Osama عبد العظيم في مسألة إيه الوضوء من مس المصحف يعني اللي يجوز لل لس... للأهل اللي تحفظ وما يجوز للذين بشوى هو... والشيخ Osama بن قلها يعني هذه من الفتاوى اللي عدت فترة متعقد منها يعني عملها يعني دليلها يا جماعة يعني يعني يعني يعني فين الدليل اللي من القرآن إيه؟ اه برضو بس تسمع كلامه برضو انت هتحس ان المساله ايه قصع عن يعني الفاز <تحس> اللي دي جات عليه ده فاهمين قصدي لكن بعد ما قعد وصل لا ابتدى يفهم يعني الكلام معتبر يعني حتى لو انا ممكن اخالفه بس في الاخر كلام لا ليه لقرب لي من الدليل مش بعيد ماشي اش صلى الله على محمد وسلم تسليما كثير اكلم الشيخ كده اقول له السفي